ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ل ه أكبر سريح ا ل و م ا أيها ا ل ن ا س قد ج ا ء ت م موعظة من و ربكم ش ي ه وهدى ورحمة شركه ل ل الهدى م م ي ر و ا ل للخدمات ع ه إله ولا ل إ التقنيه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 وتذكر دائما دائم ما لا يكون بالله لا يمكن أ ن يكون أ ب د ا شيء لم يقدره الله لا يمكن أ ن يقال حتى تفوز بالمقام الرفيق فاعظم مقامات الصالحين وعد الله جل وعلا عليه اعالي الجهاد لا يكون إ ل ا بالتسليم للقدير ولأبواب ولو من غير أن والتعلق بالواحد、الأحد. وكفى وكيا بالله وكيا بالله والموت المؤمن الظن الأحد بالله بالله أذل الله أن سبب بهه إذا سد يحسن إنه من حري غير في جبروت ا ل أ كل ا س ر و ذ به م ن ف و ا ن ا ل ق ي ا ر ك ت ب ه ا ل ل ه جل و ع ل ا على كل ن ف س ق ا ل جل ثناؤه و ت ب الموت ر ك ك أسماؤه نفس ذائقة ا ل وتزوج <تصفيق> يوم العرش حتى تنال الجائزه والله لو ان احدا من ملوك الدنيا اخفى لامته ورعيته وشعبه جائزه لاحسن الشعب والرعيه والامه الظن بمليكها كيف الظن بما اخفاه رب العالمين جل جلاله يغافل يغافل من تدبر ا ل ق ر آ ن عرف ع ظ م ة الكتاب الذي يقرا ا ل ق ر آ ن الذي يقرا وعرف حال المؤمنين س أ ل الله أ ن يسلك به سبيله وعرف حال الكفار والفساق والفجاج ارى الى ربه ان يعيذه من هذا الطريق من تدبر ا ل ق ر آ ن جعل هواه وراء ظهره وقدم مراد الله مراد نبيه صلى الله عليه وسلم على كل مراد و ه ر ي ب ا ل بما أ ل ق ى وراء ظهره أمر رضي شركه عنه ل الهدى يذره شركه دعويه لا ي ن ف ع ه ر ض ربحيه ل ذات مضمون اجتماعي ل س س ة ل ل ف ا ن للإنتاج الإعلامي والتوزيع برج ا النبوية ل م تقدم د ي ن ة ب ي ا ل م و ا المنبري حيال الفلاح الشيخ صالح ابن عواد ا ع د فضيلة يصحبكم م م فيه غ س ي حفظه الله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 لا أ ح د أ ح ب إ ل ي ه المدح من الله ولذلك مدح نفسه ومن آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن العظيم التي أ ث ن ى الله جل وعلا فيها على ذاته العليه و أ خ ب ر فيها جل ذ ف ه عن بعض صفاته وما تمدح به قول ربنا تبارك اسمه وتعالى جده في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف إ ن ربكم الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم م ص خ ر ا ت ب أ م ر ه الا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين عباد الله لفظ ا ل ر ب و ب ي ة يشعر السامع ب ا ل أ م ا ن ذلك أ ن العبد إ ذ ا علم أ ن له رب يشفيه إ ذ ا مرض ويرزقه إ ذ ا جاع ويعطيه إ ذ ا س أ ل شعر بعد ذلك ب ط م أ ن ي ن ة النفس و س ك ي ن ة القلب ثم أ خ ب ر الله جل وعلا عن بعض صفاته معرفا بذاته ا ل ع ل ي ة فقال جل ش أ ن ه ولا أ ح د أ ع ل م بالله من الله قال جل ش أ ن ه إ ن ربكم الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في سته ايام الخلق من أ ع ظ م صفاته جل وعلا اذ لا خالق غيره تبارك وتعالى وخلق السماوات و ا ل أ ر ض أ ك ب ر من خلق الناس خلقهن جل وعلا في س ت ة أ ي ا م قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليعلم خلقه ا ل ت أ و د ة و ا ل أ ن ا ه خلقهن جل وعلا في س ت ة أ ي ا م خلق ا ل أ ر ض أ و ل ا في يومين ولم يكمل خلقها ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان ف أ ك م ل خلقها ثم خلق ت ب استوى ر الأرض ذكره ك ذلك وأكملها بعد قال جل ا ثم إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها و ل ل أ ر ض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين خلقهن جل وعلا في س ت ة أ ي ا م وقدر فيها أ ط و ا ت ه ا وبارك فيها تبارك وتعالى ر ح م ة بعباده وتسخيرا لهم ثم قال جل ش أ ن ه وتبارك اسمه الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش العرش سقف المخلوقات سرير له قوائم تحمله ا ل م ل ا ئ ك ة قال جل ش أ ن ه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ث م ا ن ي ة والله جل وعلا كما أ خ ب ر مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته نؤمن به ولا نعرف كيفيته ل أ ن الوصول العلمي إ ل ى أ ي شيء نريد أ ن نعلم كن هو كيفيته لا يخلو من إ ح د ى طرائق ثلاث إ م ا أ ن نراه واما أ ن يصفه لنا من راه واما أ ن نقيسه على مثله وكل هذه الطرائق الثلاث م ن ت ف ي ة في حق ربنا تبارك وتعالى معنا فنحن لم نر ى ربنا ولم يره غيرنا حتى يصفه لنا وليس لله مثيل ولا ند ولا شديد حتى نقيسه عليه ليس كمثله شيء وهو سميع بصير العرش أ ي ه ا ا ل م ه م ن و ن سقف المخلوقات قال صلى الله عليه وسلم يخبر عن ا ل س ا ع ة وقيامها ف أ ك و ن أ و ل من يفيق ف إ ذ ا بموسى آ خ ر بقوائم العرش فلا أ د ر ي أ ف ا ق قبلي أ م جوزي بصعقه الطوب منه س ت ف ج ر أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة وهو أ ع ل ى ا ل ج ن ة والفردوس ا ل أ ع ل ى أ ع ل ى ا ل ج ن ة وهو من العرش قال الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يمشي الليل النهار يطلبه حثيثا الليل والنهار مخلوقان من مخلوقات الله جعل الله جل وعلا لعباده الصالحين في كل واحد منهما عملا جاء في الحديث ان الله جل وعلا يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل بيده المحس يخفضه ويرفعه حجابه النور أ و النار لو كشفه ل أ ح ر ق ت سبحات وجهه م ن ت ه ى إ ل ي ه بصره من خلقه لله جل وعلا عمل في الليل لا يقبله في النهار إ ل ا أ ن ظاهر ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة يدل إ ج م ا ل ا على أ ن الليل أ ف ض ل من النهار و آ خ ر الليل أ ف ض ل من أ و ل ه ذلك أ ن الله جل وعلا نجى لوطا وبنتيه سحره قال سبحانه إ ل ا آ ل لوط نجيناهم بسحر و أ م ر اخت نبيه و ك ل ي م ه موسى بن عمران عليه السلام أ ن أ س ر ي بعبادي ليلا إ ن ك م متبعون و أ س ر الله جل وعلا ب أ ش ر ف خلقه وسيد رسله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى ل ي ل ة كما أ خ ب ر جل وعلا صريحا في كتابه سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى قال ربنا ي ؤ ش ي الليل النهار جعل الله جل وعلا الليل والنهار مطيتين ل ل أ ع م ا ل وسيفد العباد كافرهم ومؤمنهم إ ن س ه م وجنهم بين يدي الله فيجد كل أ ح د منهم ما قدم من أ ع م ا ل في ليله ونهاره بين يدي الله فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا أ ح ص ا ه ا ف و ج د و ا ما عملوا ح ا ض ر ة ولا يظلم ربك أ ح د ا ولئن كان الليل من حيث ا ل ج م ل ة أ ف ض ل من النهار ف إ ن ه لا ع ب ا د ة في الليل تعدل قيام بين يدي رب العالمين في جوف الليل ا ل آ خ ر تفقد أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها و أ ر ض ه ا تفقد نبينا صلى الله عليه وسلم من فراشه آ خ ر الليل قال قالت فوجدته في المسجد ساجدا ا قد ن صلاه ب ت قدما ق ي و في سجوده ل ل م إني أعوذ ب ر ض الرجل ك صخطك بمعافاتك عقوبتك بك من من منك وأعوذ وأعوذ ا ذناء كما صلاة أحصي أنت أثنيت نفسك عليك على ل في جوف الليل ا ل آ خ ر أ ع ظ م ما يجعل ا ل م ر أ ة المؤمن يختم له ب ا ل أ ع م ا ل الصالحات بل إله من أعظم ما ي قال ل مؤمن صلى الله عليه وسلم وقد قام ذات ل ي ل ة فزعه سبحان الله ماذا أ ن ز ل ا ل ل ي ل ة من الفتن أ ي ق ظ و ا صواحب الحجرات رب ك ا س ي ة في الدنيا ع ا ر ي ة في ا ل آ خ ر ة أ ي ه ا المؤمنون إ ن ه ينبغي على ا ل إ ن س ا ن أ ن ي أ خ ذ حظه من النوم في ليله ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أ ب د ا أ ن ه ق ا م ل ي ل ة ب أ ك م ل ه ا لكن ينبغي للمؤمن أ ن يكون جزء من ليله ولو ي س ي ر يقف فيه بين يدي رب العالمين جل جلاله يعفر جبهته بالسجود ويسجد للرب المعبود جل جلاله يبث إ ل ى الله شكواه و ي س أ ل الله بالحاح رضاه يستجير بالله من النار و ي س أ ل الله الفكاك منها ويرجو الله ا ل ج ن ة ويساله بالحاح أ ن يدخلها كل خير ت ؤ م ن ه وكل شر ت خ ا ب ه ض ح و بين يدي الله و أ ن ت ت س أ ل ه في جوف الليل ا ل آ خ ر قال صلى الله عليه وسلم يوصي معاذا وقد أ ح ب ه و ص ل ا ة الرجل في جوف الليل ا ل آ خ ر ا م ه ل ا فتجافى ج ن و ب ثم عن ا ل م ض ا ج ر يدعون ب ه م خوفا وطمعا ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون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 كيف الظن بما أ خ ف ا ه ارحم الراحمين تبارك وتعالى كيف الظن ب من ا أخفاه لا تنفذ خزائنه أ ب د ا جل جلاله فالليل من حيث ا ل ج م ل ة أ ف ض ل من النهار ولئن كان لله عبادا غ ض ي ض ة عن الشر اعينهم م ح ز و ن ة قلوبهم ق ر ي ب ة دموعهم ف إ ن لله جل وعلا خلقا غير ذلك نسال الله لنا ولكم ا ل ع ا ف ي ة ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلاله بعد الهدى إ ن لله خلقا ما عرفوا لليل وما لما جاء فيه عن س ن ة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه فهذا يقضيه أ م ا م الشاشات و آ خ ر يقضيه في اللهو والمجون و آ خ ر يقضيه في التحرض ل أ ع ر ا ض المسلمات و آ خ ر يقضيه في غير ذلك وكل سيفد على الله وكل سيجد عمله وترى كل أ م ة ج ا ث ي ة كل أ م ة تدعى إ ل ى كتابها قال ربنا يغشي الليل النهار يطلبه ح د ي ث ا ثم قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه أ ل ا له الخلق و ا ل أ م ر ما الشمس والقمر والنجوم إ ل ا مخلوقات من مخلوقات الله لا تدبر من أمرها شيئا تدبر من قال, قال فانها تاتي ل م س أ فتسجد تحت العرش ف ت س ت أ ذ ن ربها فياذن ذ ن ل ه فليأتي فتستأذن فلا يؤذن لها عليها يوم ي ؤ لها فتطلع ف غربت على الناس من حيث ي ومع ذ لا ي ف ن ف س ان ه العرب ن تكن آمنت من إيمانها كسبت م قبل أو و في إيمانها خيرا ومع أن العرب والناس جميعا حتى في عصرنا يضربون المنتهى ب الجمال لمن أ ح ب و ه ولمن بهتوا او فتنوا بجماله من رجل أ و ا م ر أ ة يضربونه مثلا ب الشمس و ا ل ق م ر فقد كتب الله الكسوف على الشمس والخسوف على ا ل ق م ر حتى يعلم العباد أ ن ه م ا ماهما إ ل ا آ ي ت ي ن من آ ي ا ت الله تخسب وتكسب و أ ن ما لا يحول ولا يزول ولا يتغير هو وجه الله تبارك وتعالى العلي ا ل أ ك ر م ثم قال جل وعلا الا له الخلق و ا ل أ م ر فمن خلقه جل وعلا كل مخلوق خلقه الله أ م ا أ م ر ه فالمقصود به غير الخلق ك إ ن ز ا ل ه ا ل ق ر آ ن تبارك وتعالى وهذا المقطع من ا ل آ ي ة مما احتج به أ ه ل ا ل س ن ة سلك الله بنا وبكم سبيلهم على أ ن ا ل ق ر آ ن منزل غير مخلوق ثم قال جل ش أ ن ه تبارك الله رب العالمين وهذا اللفظ ايها المؤمنون لا يقال ب غ ي ر الله لا يقال لملك مقرب ولا ل ن ب ي المرسل ولا ل أ ح د من أ و ل ي ا ء الله الصالحين تبارك إ ن م ا يقال ويصرف فقط لله جل وعلا وحده دون سواه تبارك الله رب العالمين ولما وأخبر الله على كمال جل صفاته أثنى شأنه نفسه وأخبر عن بعض كمال صفاته جل شأنه دعا عباده جل وعلا إ ل ى أ ن يدعوه ويرجوه قال جل وعلا أ د ع و ا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ف أ م ر الله جل وعلا بدعائه وسؤاله جل وعلا لا تسالن بني آ د م ح ا ج ة فبني آ د م إ ن س أ ل ت ه يغضب وينبغي على المرء أ ن ي س أ ل ربه وحده و ي ن ج ا إ ل ي ه أ ل ا و إ ن من جوامع أ د ع ي ت ه صلوات الله وسلامه عليه أ ن ه كان يقول ربنا اتنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا ح ذ ا ب النار وكان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب و ا ل أ ب ص ا ر صرف قلوبنا إ ل ى طاعتك كما كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ا ل م أ ث م والمغرم والجبن و ا ل ك س ل ومن غبري الرجال جعلني الله واياكم ممن يستمع القول فيتبع أ ح س ن ه أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد وكفار سلام على عباده الذين اصطفأ أما بعد عباد لله على الله بعد ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه ل أ م ت ه من الطرائق ا ل و ا ض ح ة الغراء و ا ل م ح ج ة البيضاء أ ن ه دعا أ م ت ه في زمن الفتن ان يكثروا من ا ل ع ب ا د ة قال صلى الله عليه وسلم ا ل ع ب ا د ة في الهرج كهجره الي ه والمعنى أ ن الاكثار من ا ل ع ب ا د ة في زمن الفتن يعادل الهجره إ ل ي ه صلى الله عليه وسلم لو كان حيا وذلك لان الناس في زمن الفتن يغفلون عن العباده فحثهم صلى الله عليه وسلم وهو اتقى الخلق لربه واعلم العباد بالشرع حثهم على الاكثار من عباده في زمن الفتن ولرب ان الناس في زماننا هذا احاطت بهم الفتن من اكثرها أحاطت بهم فتن المال وفتن ف أ م ا فتن القتل والهرب ف إ ن الهدي و ا ل س ن ة فيها الاستمساك بالكتاب و ا ل س ن ة والاعتصام بحبل الله المتين والبقاء على ب ي ع ة ولي امر المسلم والحرص على أ ن يكون المسلم مع ج م ا ع ة المسلمين لا يشد عنه و أ م ا القضاء على فتن الشهوات فيكون بعظيم ا ل إ ي م ا ن الناجم عن ك ث ر ة ا ل ع ب ا د ة كما أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم فان كثره العباده اقبال على الله والاقبال على الله يجعل ا ل م من رحمته ر قريباً تبارك ا ت و ع ل ى و ه د ا ألا ي وتوفيقه ت ه و صل و وسلموا ا على وجه ا ل أ ن وعلى ر والجبين في ال محمد ر ل ا كما ص ل و ن على ا ل ن ب ي ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن وعلى ا صلوا ي تسليما ه اللهم وسلموا صل ل ع محمد محمد م وعلى آل ك ال ص ي ت على إ ب ر ا ه ي م و على آ ل إ ب ر ا ه ي م إنك ح م ي د مجيد و ب ا ر ك اللهم على محمد و ع ل ى آ ل م ح م د ك م اغثنا باركت ع ل ى ل ه م اغثنا اللهم عن ح اغثنا اللهم اغثنا اللهم منهم اغثنا ل ا ل أ ه م ا ل ح ن ف ا ك ر و ع م ر و ع ث م ا ن وعليك و ا اللهم ع ن ا معهم ب م ن ك وكرمك ا ا ل ل ح م اغثنا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 اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه اجمعين اللهم انا ن س أ ل ك قلوبا تخلص لك ترضى بقضائك وتشكرك على نعمائك وتصبر على بلائك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا ر اللهم إ ن ا ن س أ ل ك قلوبا تشتاق كل الشوق إ ل ى لقائك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا ر فارزقنا اللهم ل ق ا ئ ك والنظر إ ل ى وجهك في غير ضراء مجره ولا فتنه مضله في منك يا أرحم الراحمين. اللهم و ف ق ولي أ م ر ن ا بتوفيقك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه بتوفيقك و أ ي د ه ب ت أ ي ي د ه اللهم وانشر الخير العميم على بلاد المسلمين كلها يا رب العالمين اللهم اجمعهم على الحق و أ ي د ه م بالفضل يا ذا الجلال والاكرام اللهم ا ج م ه إ ن اللهم ا اعز ا ل وعمل ونعود ن بك ب ر ا من ا ل ن ا ر و م ا قرب إ ل ي ه ا م ن ق و ل و ع م ل الله عباد إ ن اللهم ي أ ر ب ا ل ع د ل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ا ل ق م ب ة و ي ن ه ى عن ا ل ف ح ش ا ء و ا ل م ن ك ر و ا ل ب غ ي ي ك م ل ع ل ك م ت ذ ك ر و ن ف ا ا ل ل ه ا ل ع ظ ي م ا ل ج ل ي ل ي ذ ك ر ك م و ا ع ل ى ن ع م ه يزدكم و ل م ي ن اللهم اعز ا ل ل ه ي ع ل م م ا تصنعه م و ا ل م و ا م ي ن إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن ي ض ل فلن تجد له وليا مرشدا و أ ش ه د أ ن لا اله إ ل ا الله وحده لا شريك له أ ر ا د م العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خ ا ل ف ه ولو شاء ن يطيعوه جميعا ل أ ط ا ع و ه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 فان تقوى الله جل وعلا ازين ما اظهرتم واكرم ما اسررتم واعظم ما ادخرتم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله عباد الله مما شرعه الله لنا في كتابه ان جمع لنا سنه المعصوم صلى الله عليه وسلم كلها في ايه واحده قال الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن علم ما أ ض ف ى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدي الكامل والطريق القويم علم أ ن الخير كله في اتباع أ م ر ه واجتناب نهيه صلوات الله وسلامه عليه مع محبته وتوقيره أ ل ا وان هناك ج م ل ة من المنهيات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل أ خ ذ بها صلاح للفرد وصلاح للمجتمع قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر ف أ ت و ا منه ما استطعتم و إ ذ ا نهيتكم عن شيء فانتهوا عباد الله مما نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عنه كما في الصحيحين من حديث ب ن عمر رضي الله تعالى عنهما ان نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل صلاحه نهى البائع والمبتع وفي ر و ا ي ة ص ح ي ح ة أ ن ه سئل عن صلاحها قال إ ذ ا ذهبت عنها العاهه و ب الصحيحين أ ي ض ا من حديث أ ن س رضي الله تعالى عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ب د ي الثمار حتى يبدو ص ل ا ح ه قيل وما صلاحها قال حتى تزهي قيل له وما زهرها قال تحمار أ و تصفار عباد الله من هذا يفهم أ ن بيع الثمار إ ن م ا يسمى بيع ل ل ث م ر ة لا بيع ل ل أ ص و ل وفي مثل هذه ا ل أ و ق ا ت من كل عام في المناطق ا ل ز ر ا ع ي ة يكفر ما يسمى ببيع الصيف أ و شرائه ولما كان المؤمن مقيدا بما صح ع ل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أ ن يتقيد ب أ م ر ه ونهيه صلوات الله وسلامه عليه والضابط الشرعي في شراء الثمار أ ن تذهب عنها العاهه اي يغلب على الظن أ ن العاهه لا تصيبها أ ي الجائحه وما أ ش ب ع ه ا وهذا في ا ل أ غ ل ب يكون إ ذ ا ب د أ أ و ل نضجها ولهذا عبر عنه أ ن س رضي الله تعالى عنه وارضاه ب أ ن تحمار أ و تصفار أ ي يظهر عليها شيء من الحمره أ و شيء من ا ل ص ف ر ة قال الفقهاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع لان في اخذه المال قبل بدو الصلاح مال لا مقابل له ونهى المبتاح عن المشتري ل أ ن فعله ذلك تغرير و م خ ا ط ر ة بماله وقد جاء الشرع برفع الضرر عن الكل ومن هنا يعلم أ ن الخير كل الخير بل الواجب على المسلم وجوبا حتميا أ ن يقف عند نهي ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أ ي خير يرتجع و أ ي كسب هذا الذي ي ؤ م ل ويبتغى وقد اتخذ ا ل إ ن س ا ن له طريقا يخالف به هدي محمد صلى الله عليه وسلم فتقيدوا ط ي ب ا ل ل ه ه مكاسبكم ب د ي نبيكم صلى الله عليه وسلم و ت ف ح الا في ا د ر وان ت ن و في ا ا ل ح مما نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه أ ن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه ونحن نعلم أ ن الشرع أ ع ط ى بعض الناس الحق في ت أ د ي ب من حوله ك ت أ د ي ب الوالد لولده والمعلم لتلميذه والزوج لزوجته إ ذ ا لم ينفع معها عند خوف نشوزها وعظ ولا هجر في مضجع جاز له أ ن يضربها ضربا غير مبرح والمقصود من الحديث على كل حال تحريم الضرب في الوجه على أ ي حال يبتغى بل قال بعض الفقهاء إ ن العدو إ ذ ا لقيته في ا ل م ع ر ك ة وهو كافر فاحترز أ ن تضربه في وجهه فربما أ س ر فكان له ش أ ن في الاسلام ف إ ذ ا كان هذا م م علمه الفقهاء واستنبطوه من الحديث النبوي فكيف بمن يتعمد أ ن يضرب مؤمنا أ ي ا كانت ولايته عليه على وجهه إ ن في ذلك م خ ا ل ف ة ص ر ي ح ة ص ح ي ح ة و ا ض ح ة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل فيها تعد على نهيه وزجره صلوات الله وسلامه عليه قال العلماء من الفقهاء معللين ذلك ل أ ن الوجه فيه ا ل م ح ا س وفي ضرب المؤمن في وجهه إ ه ا ن ة ل ل ص و ر ة التي كرم الله جل وعلا بها بني آ د م أ ن خلق أ ب ا ه م ادم عليها والمقصود هو لو لم تعرف العلة يجب عند هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الوقوف عند نهيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي ه ا المؤمنون ومما ينبغي أ ن يعلم أ ن ا ل إ ن س ا ن يحذر حذرا شديدا أ ن يضرب لمجرد الضر أ ن يضرب للتشفي و ل أ س ب ا ب ذ ا ت ي ة ش خ ص ي ة ولو زين له الشيطان أ ن ه يفعل ذلك لصالح عام كمن يضرب زوجته على وجهها أ م ا م أ و ل ا د ه ا بنينا وبنات ف إ ن هذا و إ ن زعم أ ن ه يقوم بيتا أ و يصلح حالا ف إ ن ه في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر إ ن م ا يغرس الغل و ا ل أ ح ق ا د في قلوب أ ب ن ا ئ ه وبناته وربما تردد أ ح د ه م كثيرا بعد وفاته أ ن يترحم عليه و إ ن ك لا تجني من الشوك العنب كما أنه ينبغي للإنسان أن يعلم للإنسان أنه أن ينبغي أ ن ه لا يحق له شرعا أ ن يضرب إ ل ا من كتب الله له و ل ا ي ة عنده ضربا غير مبرح أ م ا سائر من حولنا إ ذ ا أ خ ط ر و ا علينا فبيننا وبينهم القضاء أ م ا أ ن يترك ا ل إ ن س ا ن لنفسه أ ن يضرب من شاء متى شاء مستمدا قوته من خ ل ط ا ن أ و جاه أ و مال أ و غيره فكل ذلك محرم شرعا الإمام موسلم بالصحيح من حديث أ ب ي مسعود من ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كنت أ ض ر ب غلاما لي فلسمعت صوتا يقول لا الله أ ق د ر عليك منك عليه قال فالتفت ف إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ر أ ي ت ه قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله قال صلى الله عليه وسلم اما و أ ن ك لو لم تفعل فليحذر فهذا المؤمن ان يقترف اثما في حق اخوانه المؤمنين في تعد على مال او عرض وعلى نفسه من باب او لا أيها أ ن ه مر على صبي قد حرق بعض ر أ س ه وترك بعضه فنهى صلى الله عليه وسلم عن ا ل ق ذ ح وهو في سنن أ ب ي داود والنسائي بسند صحيح من حديث ب ن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن ر أ ى حال ش كثير من شبابنا اليوم ر أ ى ح ي ا ن ا انهم يواجهون ح م ل ة تغريب آ ث م ة يراد بها صد شباب ا ل ا م ة في المقام ا ل أ و ل عن دينهم و إ ب ع ا د ه م عن هدي رسولهم صلى الله عليه وسلم يتزعم ذلك كثير من الظاهرين أ و ا ل أ خ ف ي ا عبر القنوات و ا ل ه ذ ا ع ا ت والصحف وغيرها هذا يبطن وهذا يظهر هذا يعلن وهذا يسر والمقصود عياذا بالله واحد لا بلغهم الله مقصودهم ولا ريب أ ن لرجال ا ل ح س ب ة دورا رائدا وجهدا مشكورا لكن ا ل م س ؤ و ل ي ة تقع على الجميع تقع على ا ل آ ب ا ء وعلى ا ل أ ئ م ة والخطباء وعلى المعلمين في المقام ا ل أ و ل ل أ ن ه م أ ل ص ق الناس ا بالتلاميذ والطلاب والمراهقين لكن ينبغي أ ن يسوس الناس بعضهم بعضا بالرفق قال صلى الله عليه وسلم إ ن الرفق ما كان في شيء إ ل ا ز ا ن ه وما نزع من شيء إ ل ا شانه و إ ن ه مما ي د م القلب أ ن يرى ا ل إ ن س ا ن رجلا ً شابا ً مؤمنا ً يؤمل أ ن يكون أ ح د ا ً من أ ح ف ا د أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ممن أ ك ر م الله آ ب ا ء ه م بالسير على منهجهم وطريقتهم فيلبس ما تتافف عن نفسه ربات الحجاب فكيف ينسب ذلك إ ل ى المؤملين من الرجال أيها المؤمنون على أنه ينبغي أن يعلم ونحن لن تشهل أبناءنا ينبغي يعلم الطريق تشهل المؤمنون هذا على لن من ونحن أ ن نبين لهم أ ن ا ل ق و ة ا ل ح ق ي ق ي ة في س ل ا م ة المعتقد و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة والحفاظ على القيم و ا ل ت أ س ي بنبينا صلى الله عليه وسلم و ا ل أ خ ي ا ر من أ م ت ه كما ينبغي أ ن نحذر ممن يصطادون في الماء العكر ممن يتبنون منهجا منحرفا فيسوسون و لذلك الشاب لانهم يريدون ان يخرجوه من عالم ا ل أ ن و ث ة الذي يعيشه إ ل ى عالم ا ل ر ج و ل ة ا ل م ز ع و م ة عندهم فيضعون تفكيره على طرائق التكفير ويضعون ذراعه على أ ي د ي الرصاص وغيره يريدون أ ن يكون منه خروجا على ولي أ م ر ه وقتلا للمسلمين وسفكا للدماء وتضييعا للحقوق وهدما لما شادته ا ل أ م ة من بنيان معنوي او مادي وكل ذلك والعياذ بالله طرائق ه ا د م ة ودين الله جل وعلا بين المغالي فيه والمجافي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ا ب أ ن نكون ل ح م ة و ا ح د ة ينفع أ ح د ن ا نفسه قبل ا ل آ خ ر ي ن ثم ينفع من أ م ر ه م الله جل وعلا ب أ ن يعولهم يبني نفسه بناء عقديا ورجوليا و أ خ ل ا ق ي ا وينفع أ م ت ه ووطنه ومجتمعه ونفسه كما بينا في المقام ا ل أ و ل ف إ ذ ا وجد أ م ث ا ل هؤلاء انتفعت ا ل ا م ة وصلح حالها وقام الجيل على أ ك م ل منوال أ م ا إ ن سعى الناس إ ل ى الاخذ بطرائق التغريب أ و بطرائق التفجير والتكفير فكل ذلك باطل منهي عنه في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم جَعَلَنِي الحمد ل الْقَوْلَ ه وَإِيَّاكُمْ يَسْتَمِعُوا فَيَتَّبِعُوا مِمَّنْ أ س وأستغفر ن ه هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله ل ي ا ع ظ الجليل لي ولكم ولسائل المسلمين فاستغفروه الغفور الرحيم ا لي ولكم كل هو من م ذنب إنه ح لله وكفى وسلام على عباده الذين ص ف و ا اما بعد عباد الله ف إ ن ا ل ق د ر ة على ترك المنهيات و ا ل ق د ر ة على ل ا م ص ا ر ع ة في الخيرات و ا ل م س ا ب ق ة في الطاعات لا تكون إ ل ا لمن وفقه الله و إ ن من أ ع ظ م أ س ب ا ب التوفيق تدبر كتاب الله جل وعلا ففي تدبر ا ل ق ر آ ن قرب من العلي الرحمن جل جلاله فالله جل وعلا جعل في كتابه العظيم بصائر وهدى و ر ح م ة وشفاء لعباده المؤمنين في تدبر ا ل ق ر آ ن و م ع ر ف ة مقاصده ي ج ل عن القلب صدق ا ل ق س و ة قال الله جل وعلا افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ام على قلوب اقفالها من تدبر ا ل ق ر آ ن حق التدبر عرف عظمه ربه عرف جلال قدرته وكمال جماله وعز جلاله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم من تدبر القران هانت الدنيا في عينيه وتركن الفانيات وسابق في الخيرات ونافس في الطاعات والباقيات الصالحات قال ربنا وهو أ ص د ق القائلين اضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء أ ن ز ل ن ا ه من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم قال جل ذكره يرشد عباده و أ و ل ي ا ء ه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 و ا ل ق ر آ ن الذي ي ت ل ك وعرف حال المؤمنين ف س أ ل الله أ ن يسلك به سبيلهم وحالهم في ا ل آ خ ر ة فطمع من الله أ ن يلحقه بهم وعرف حال الكفار والفساق والفجار ف ج أ ر إ ل ى ربه ان يعيذه من هذا الطريق وعلم م آ ل ه م في ا ل آ خ ر ة فاشتد الحاحه على ربه ان يجيره من النار قال الله وهو أ ص د ق القائلين إ ن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا و إ ن ه لكتاب عزيز لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه خنزير ب ا ح ك ي م ا ح م ي د ما يقال لك إ ل ا ما قد قيل للرسل من قبلك إ ن ربك له م غ ف ر ة للناس ما يقال لك إ ل ا ما قد قيل للرسل من قبلك إ ن ربك لذو م غ ف ر ة للناس وذو عقاب شديد اللهم ج ع ل ن ا من أ ه ل مغفرتك فاذن اللهم من عقوبتك ومغفره ص ح ب ك من تدبر ا ل ق ر آ ن جعل هواه وراء ظهره وقدم مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم على كل مراد وهوى ولم يبال بما أ ل ق ى وراء ظهره فمن رضي الله عنه لا يضره ص خ ط أ ح د ومن ص خ ط الله عليه لا ينفعه رضا أ ح د اللهم إ ن ا نسالك رضاك الذي لا ص خ ط ب ا ه أ ل ا وصلوا وسلموا على من أ ن ا ر ت ا ل م د ي ن ة له في يوم هجرته و أ ظ ل م منها كل شيء في يوم دفنه و إ ي د ا ئ ه ع ف ر ت ه الطاهر نسبا والكامل أ د ب ا الزهري أ م ا الهاشمي أ ب ا إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى ال إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد اللهم وارض عن أ ص ح ا ب نبيك أ ج م ع ي ن بلا استثناء أ خ ص اللهم منهم ا ل أ ر ب ع ة الخلفاء ا ل أ ئ م ة الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عنا جميعا منك وكرمك يا أ ر ح م الراحمين اللهم انا في ج م ع ي نسالك ا ه هذه اللهم الدرجات العلا من ا ل ج ن ة يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك مردا إ ل ي ك غير مخزي ولا فاضح يا ذا الجلال والاكرام اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار اللهم وفق ولي أ م ر ن ا بتوفيقك وايده ب ت أ ي ي د ك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك واجعله اللهم ر ح م ة على البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم وارفع الضر و ا ل ل و ا ح ن اخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم عليك بكل عدو ل ل إ س ل ا م أ ظ ه ر أ م أ ب ط ن يا رب العالمين اللهم لا ترفع م ن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 اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ ن لك الحمد أ ن ت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت الواحد ا ل أ ح د الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أ ن تصلي على محمد وعلى آ ل ه و أ ن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا و أ غ ث ن ا اللهم اسقنا واغثنا اللهم انا ن س أ ل ك غيث ا ل إ ي م ا ن في قلوبنا وغيث اللهم س م ا نهياد ا ء في أرض ج ل ل والإكرام ل ل ا ا انبت ي ن وحنين لنا الزرع وادر علينا الضرع وبارك لنا في سكنانا في م د ي ن ة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم امتنا واحشرنا رايته على سنته على ملته سنته حوضه وتحت وعند س بريق ح ا ن ب رب ك العزة عما ص ف و وسلام على المرسلين والحمد ن المرسلين العالمين على لله رب ر ي ب المواعظ خليل من البريق الفالحين ي ة النبوية, النبوية ط الدائم السلام م ت ا عليكم و ر ح م ة الله وبركاته